تَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا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 فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 قال ان ظلمني يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكبر رَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ أَخْرُجُ مِنْهَا مَذُومًا مَّدحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ جَهَنَّمَ أَجْمَعِينَ وَيَا وقد أَنْتَ وَزَوْجُكَ وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوس وسلاهما الشيطان ليُبدي لهما ما غوريا عنهما من سوءاتهما وقال ما ناك ما ونحبكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور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 وَأَقُلْ لكما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عدو مُّبِينٌ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 يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَرِيشًا وَآتِيكُم وِرِشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما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 وَإِذَا فَعَلُوا فَأَحِشَةٌ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا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 وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنه متمع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 ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن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 رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أمور أنهم كانوا كافرين قال في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اُخْرَاهُمْ بِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ فَمِنَنَّض قَالَ لِكُلٍّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ تَعْلَمُونَ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 لهم أبواب ولا الجنة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أص أحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.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 فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصلاح حاب النار اصحاب الجنه أن افيد علينا من الماء ان افيد علينا من الماء او مما رزقكم الله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 دنيا فاليوم نساهم فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدوا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ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 ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون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 الا نراك في سفاهه واننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكنني رسول من رب العالمين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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةٍ فَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إِنِّي معكم من المنتظر انتظرين، فأنجينا هو الذين معه برحمت منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب بسوء واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فَأَذْكُرُوا أَلاَّ اللَّهُ وَلَا تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ استكبروا تضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين تكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح تنا بما تعذن إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.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 انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرجوهم قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 قد جاءتكم بَيِّنَةٌ من ربكم فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ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 الذين كذبوا شعيبا كان لم يعنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 أرسلنا في قرية من نبي إلا أقلنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم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 سَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم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 افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اَللَّوْ نَشَاءُ أَضْبَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ذَلِكَ الْقُرْآنُ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَ ومجدنا لاتم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبعوا الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاتم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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين؟ وقال موسى يا فذ عون إن نيرتُن من رب العالمين حقيق فَلَا أقُولَ عَلَى اللَّهِ إلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيْنَةٍ مِن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ إِن أت بآية فأتي بها إن كنت من فَالْقَى عِصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ قال al-malak min qawomi fir'awuna inna haza la sahirun alimun yuridu an yukhrijakum yuridu an yukhrijakum min ardi kumfamaza قالوا ارجه واقاه وارسل في المدائن حاشرين وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 قالوا يا موتا اما ان تلقيا وان ما ان نكون نحن الملقين قال الق فَلَمَّا أَلْقَوْا حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاِسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوه ذلك، وقلبوا فاضلين، وألقوا السحرات ساجدين. قالوا آمنا في العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمسر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تألموا لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من قلاف ثم لا قالوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت وَمَتَعَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يس وَأَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا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 برم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أَغِيرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهً وَهُوَ فضلكم عَلَى الْعَالَمِينَ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 تحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 تبع سبيل المفسدين. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَهُ كَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرِنِي أَنْظُرْ إلَيْكَ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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي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 فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا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 أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار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 إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْرٍ كتابا عندهم في التوراة والانجيل مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحل لهم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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم مثنتي عشرة أسباطا أمما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 جداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا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 سقون، فلما عتو عن ما عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 وأنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها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 شاء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهدر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 قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفس عَوَلَ ضَرًّا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسَتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 انَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِثُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لكم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تَذَكَّرُوا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ